الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فهذا باب جديد وهو باب أفضل الصيام وغيره والأحاديث التي أوردها المؤلف رحمه الله في هذا الباب تتعلق بصيام ثلاثة أيام من كل شهر وبأفضل الصوم هو صيام داود صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوما ويفطر يوما وما يتصل أيضا بصيام الدهر وكذا صيام الاثنين والخميس وأيضا ما يتعلق بصوم الجمعة والعيدين. or يقول باب أفضل الصيام لا شك أن أفضل الصوم هو صوم الفريضة لأنه ما تقرب المتقربون إلى الله عز وجل بشيء أحب إليه مما افترضه عليهم ما تقرب عبدي إلي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه وهذه قاعدة عامة في الصيام وفي الحج والعمرة على القول بأنها واجبة وأيضا في سائر العبادات في سائر العبادات والمقصود هنا بهذا الباب النوافل أفضل الصيام في النفل في التطوع وأما غيره فهو ما يتعلق بالصوم المنه عنه كصوم يوم الجمعة ويوم ويومي العيدين، لأنه أورد الأحاديث الدالة على هذا المعنى تحت هذا الباب. فذكر هنا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي أخبره بذلك هو أبوه. عمر بن العاص لأنه زوجه امرأة من قريش ثم جاءه بعد أسبوع ولقي امرأته فسألها عنه فقالت نعم الرجل عبد الله قالت نعم الرجل فإنه لم يطأ لنا فراشا ولم يكشف لنا سترًا. يصوم النهار ويقوم الليل فكلمه أبوه فلم يلتفت إلى قوله كما جاء في بعض الروايات يعني لم يعدل عما هو عليه من الاجتهاد في العبادة فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وسأله نعم الحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإنك لا تستطيع ذلك وهذه الجملة يحتاج إليها في الكلام على صوم الدهر هل يجوز أو لا يجوز يعني مع إفطار العيدين وكذلك أيضا يحتاج إليها في الكلام على المفاضلة بين أن يصوم الإنسان يوماً ويفطر يوماً وبين أن يسرد الصوم فلا يفطر إلا في العيدين وأيام التشريق فحسب أيهما أفضل فمن قال بأن صيام الدهر ما عدا العيدين وأيام التشريق يجوز او حتى مع صيام ايام التشريق عند من قال بالكراهه كراهة صيام ايام التشريق لغير من عليه دم التمتع والقران ولم يصوم قبل عرفة فانه يصوم في ايام التشريق فالمقصود ان من قال ان ذلك افضل يعني ان يسرد الانسان الصوم سردا ولا يقتصر على ان يصوم يوما ويفطر يوما قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم منع عبد الله بن عمر رفقا به رفقا به لأن ذلك يعني سرد الصوم إذا كان يضر به أو يضر بغيره كما حصل لعبد الله بن عمر فإنه تزوج ولم يقرب مرأته منذ تزوجها إلى نهاية الأسبوع فهذا لحق الضرر طرفا آخر أضف إلى ذلك ما آل إليه حال عبد الله بن عمر بن العاص أنه بعدما تقدمت به السن وضعف كان يتمنى أن قابل رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتحسر على ما ألزم به نفسه لكنه كره أن يغير شيئا ترك عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أنه كان يصوم يوما ويفطر يوما ما كان يصرد الصوم فالمقصود قالوا لعل النبي صلى الله عليه وسلم عرف أطلعه الله عز وجل على ما يقول إليه حاله وكذلك قال ذلك إرفاقا به ولأنه أضر بغيره سيأتي الكلام على هذا إن شاء الله هذا لو نرفع طيب قال فصم أفضر وقم ونم من الشهر ثلاثة أيام الأصل أن الأمر الوجوب ولكنه هنا ليس كذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير عليه ولم يفهم عبد الله رضي الله تعالى عنه من ذلك الإلزام وإلا لأذعن وسلم وإنما فهم من ذلك أن الإشارة أن النبي صلى الله عليه وسلم قصد نصحه والإشارة عليه فحسب قال من الشهر ثلاثة أيام صم من الشهر ثلاثة أيام في بعض الروايات صم من كل عشرة أيام يوما من كل عشرة أيام يوما ولك أجر سنة ولك أجر سنة باعتبار أنه إذا صام من كل عشرة أيام يوما فإنه يكون بهذا الاعتبار الحسنة بعشر أمثالها فكأنما صام السنة ثلاثمائة وستين يوما وقوله عليه الصلاة والسلام هنا صم من كل عشرة أيام يوما لا يعني بالضرورة أنه يحسب عشرة أيام ثم يصوم يوما فيها ثم يحسب عشرة أيام ويصوم يوما فيها مفرقة هكذا لكن يمكن أن يصوم أول الشهر ثلاثة أيام أو في آخر الشهر ثلاثة أيام أو في وسط الشهر ثلاثة أيام أو يصوم مفرقة كان يصوم من أول كل شهر الاثنين والخميس والاثنين مثلا كل ذلك لو فعله فالحسن بعشر أمثالها فالنتيجة فالنتيجة واحدة، لكنه بمثل هذه الصيغة في هذه الرواية صم من كل كل عشرة أيام يوما هذا أفصح وأوضح أو أكثر إفصاحا وإيضاحا للنتيجة المراد الوصول إليها أن الحسن بعشر أمثالها فإذا صام من كل عشر من كل عشرة يوما كان كأنما صام السنة نعم. قال ولك أجر سنة مع أنه إذا صام الإنسان السنة لو صام السنة كاملة ثلاثمائة وستين يوم والحسنة بعشر أمثالها كم يطلع عنده من الحسنات ثلاث ألاف وستمائة لأن الحسنة بعشر أمثالها فهذا لا يكون بمجرد عدد الأيام ثلاثمائة وستين حسنة بخلاف ما إذا صام الإنسان من كل عشرة أيام يوما أو ثلاثة أيام كل شهر عموما فإنه يكون له كم حسنة ثلاثمائة أو ستين حسنة بعدد أيام السنة فحسب واضح ف والمقصود بذلك الله تعالى أعلم هو أن النبي صلى الله عليه وسلم نعم أراد أن يرشده إلى أمر يبلغه إلى مطلوبه بإذن الله عز وجل وهو إنه إذا صام عن كل عشرة أيام يوما فذلك بعشرة أيام لأن الحسن بعشر أمثالها فاليوم بعشرة بهذا الاعتبار ولكن ذلك إذا أردنا أن ندقق وأن ننقر فنقول من صام أربعة أيام فهذا أكثر ومن صام ستة أشهر من السنة، فهذا أكثر ومن صام السنة، فهذا أكثر ثلاث مئة وستين ثلاث آلاف وستمائة حسنة. وعموما القاعدة في هذا الباب أن المقدر لا يكون كالمحقق. وهذا له نظائر في في النصوص النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه من جلس. بعد صلاة الفجر يذكر الله ثم إلى أن تطلع الشمس ثم صلى ركعتين أنه يكتب له أجر حجه وعمره تامتاني تامتان أليس كذلك لكن هل هذا مثل إنسان فعلا تجشم وسافر وحج واعتمر كذلك من قرأ قراءة سورة قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن تعدل ثلث إنسان قرأ قل هو الله أحد بنصف دقيقة أو أقل وإنسان آخر جلس سيقرأ حتى أتى على ثلث القرآن المقدر لا يكون كالمحقق وإنما يذكر ذلك لبيان فضيلة لبيان فضيلة الشيء وعما القيام بالعمل ففيه معان زائدة في معان زائدة يعني لو أن اثنين أحدهما جلس بعد الصلاة إلى طلوع الشمس ثم صلى ركعتين وآخر ذهب إلى مكة وعتمر وذهب وحج ما هل هما سواه لا هذا سافر وله بكل خطوة حسنة ونفقاته وأتعابه وما يحتف بذلك وذكره وقراءته وصلاته في المسجد الحرام ودعاؤه وما أشبه هذا وكذلك هذا الإنسان الذي شغل هذا الوقت بقراءة ثلث القرآن شغل نظره ولسانه وقلبه وفكره ما هو مثل إنسان قرأ لكن هذا الله عز وجل لفضل هذا العمل ضاعف فيه الأجور وجعله بهذه المنزلة هنا قال وصوم من الشهر ثلاثة أيام وجاء تحديد هذه الأيام أيضا بالبيض صيام الأيام البيض كما في حديث قدامه ابن ملحان ويقال منهل ويقال قتادة بن منهل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نصوم البيض ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة قال وقالهن كهيئة الدهر باعتبار أن الحسنة بعشر أمثالها وفي رواية بصوم أيام الليالي الغر البيض هو يقال الأيام البيض ويقال الليالي البيض والواقع أنها ليالي وليست أيام ولكن وصفت الأيام بذلك باعتبار لياليها فإن القمر يكون بها في غاية الاكتمال يكون مضيئا فتكون تلك الليالي مقمرة بيضاء يقال لها الأيام البيض والليالي البيض لهذا السبب لإضاءة القمر لتلك لتلك الليالي وفي لفظ كان يأمر بهذه الأيام الثلاث البيض ويقول هن صيام الشهر ألا جاء في أبي داود النسائي وكذلك أيضا حديث أبي ذر رضي الله عنه عند الترمذي والنساء يا أبا ذر إذا صمت من الشهر ثلاثة أيام فصم ثلاثة عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة وفي لفظ أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن صوم من الشهر ثلاثة أيام البيض ثلاثة عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة فجاءت موصوفة معدودة وفي لفظ عليكم بصيام ثلاثة عشرة وأربعة عشرة وخمسة عشرة وهذه الأحاديث أحاديث ثابتة منها ما هو حسن ومنها ما هو من قبيل الصحيح نعم وصححها جمع من أهل العلم وكذلك حديث جرير رضي الله عنه عند النساء مرفوعا صيام ثلاثة أيام من كل شهر صيام الدهر وأيام البيض صبيحة ثلاثة عشرة وأربعة عشرة وخمسة عشرة هذا قال عنه الحافظ بن حجر اسناده صحيح وحسنه الأرنؤوت بتعليقه على جامع الأصول وكذلك حديث ابن عباس عند النساء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفطر أيام البيض في حضر ولا سفر في حضر ولا سفر وهذا حسنه بعضهم مثل محقق جامع الأصول ورد أيضا غير الأيام البيض ثلاثة أيام من كل شهر كما في حديث من مسعود كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم يعني من غرة كل شهر والمقصود بغرة الشهر هي الأيام الثلاثة الأولى منه وقال لها غرة دائما غرة الشهر هي الثلاثة الأيام الأولى منه والعرب تقسم الشهر إلى أقسام ثلاثة الأولى ثم بعد ذلك ما يليها ثم نعم إلى آخر الشهر كل جزء من الشهر له اسم عند العرب نعم فهذا حسنوا الشيخ ناصر الألباني رحمه الله وأخرجه أبو داود وجاء أيضا عن حفص رضي الله عنها أنه كان يصوم ثلاثة أيام من الشهر الاثنين والخميس والأثنين من الجمعة الأخرى يعني من الأسبوع الآخر يعني يصوم الاثنين والخميس والأثنين نعم وكذلك جاء أيضا من حديث أم سلمة عند النساء وجاء أيضا في حديث عائشة رضي الله عنها عند مسلم ما كان يبالي من أي أيام الشهر كان يصوم، وفي حديث على كل حال مثل هذه الأحاديث الآن إذا جمعناها ما الذي ينتج؟ ما الذي نخرج به؟ كيف نستطيع أن نرتب صيام الأيام الثلاثة؟ نقول الأفضل والله تعالى أعلم أن تكون الأيام البيض الأيام البيض، فإن لم يكن فيصوم الاثنين والخميس والأثنين مثلا لأنها أيام شريفة فاضلة والعبادة تتفاضل كما هو معلوم بتفاوت متعلقها وتفاضله مثل تعلقها الزماني والمكاني والحالي ما يقومه بقلب الإنسان إلى غير ذلك فهنا إذا وضعت الأيام في أيام شريفة إذا وضعت الصيام في أيام شريفة كالثنين والخميس فإن ذلك أفضل وكذا لو أنه صامها في غرة الشهر فيكون مفتتحا للشهر بعباده بالصيام ومن أهل العلم من فضل أن يكون ذلك في آخر الشهر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 فقلت إني أطيق أفضل من ذلك فقال لا أفضل من ذلك لاحظ هاتين الجملتين وهو أفضل الصيام لا أفضل من ذلك يدل على أن الأفضلية المطلقة هي أن يصوم يوما وأن يفطر وأن يفطر يوما أن يصوم يوما وأن يفطر وأن يفطر يوما وهذا يقود إلى الكلام على مسألة صيام صيام الدهر صيام الدهر وفي الرواية الأخرى قال لا لا صوم فوق صوم داود شطر الدهر صوم يوما وأفطر وأفطر يوما وفي الرواية الأخرى إن أحب الصيام إلى الله صيام داود كل هذه الألفاظ أحب الصيام لا صوم فوق صوم داود لا أفضل من ذلك أفضل الصوم كل كلها يدل على أن الأفضل هو أن يصوم يوما وأن يفطر يوما هذا من جهة هذا من جهة الأدلة الدالة على هذا المعنى فإن ظواهرها مصرحة بذلك تصريحا بينا لا إشكال فيه بهذه العبارات المتعددة التي لا تحتمل تأويلا فهذا هو الأفضل على الإطلاق، نعم، فصوم الدهر إن كان مع صوم العيدين فهو حرام بلا إشكال، فإنه يحرم صوم العيدين وأيام التشريق نهى النبي صلى الله عليه وسلم أيضاً عن يومي عن صومها. وحمله جمع كثير من أهل العلم على الكراهة والأصل أن النهي للتحريم إلا لمن لم يجد الهدي في الحج القارن والمتبتع فإنه إن لم يصم قبل عرفة يصوم في أيام التشريق رخصة لقول الله عز وجل فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم فلا يمكنه إلا هذا سان ما فقد ماله إلا في يوم العيد متى يصوم ليس أمامه إلا أيام التشريق ف... فالحاصل أن من أهل العلم إذا إذا الأول إذا يصوم مع العيدين فهذا لا يجوز والحالة الثانية أن يصوم مع أن يصوم من غير العيدين وأيام التشريق فهذا ذهب جمع من أهل العلم إلى أنه جائز واستدل على ذلك بالنصوص العامة التي تدل على فضل الصوم وأن من صام يوما في سبيل الله بعد الله بينه وبين النار سبعين خريفا إلى غير ذلك من النصوص فقالوا هذه أياما لا يحرم صومها ويؤجر الإنسان عليها فلا مانع من ذلك حتى إن الإمام مالك رحمه الله عزى ذلك إلى أهل العلم أنه سمع ذلك منهم والذين قالوا بذلك كثير وهو اختيار المجد ابن تيمية رحمه الله ليس شيخ الإسلام ومما استدلوا به أيضا حديث حمزة الأسلم رضي الله عنه حينما قال في بعض الروايات يقول للنبي صلى الله عليه وسلم إني أسرد الصوم أنا مضى معنا أنه كان يكثر الصيام إني أشرد الصوم أفأ صوم في السفر قال إن شئت صم وإن شئت فأفطر فقالوا كان يسرد الصوم والنبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصله وترك الاستفصال في مثل هذا ينزل منزلة العموم فمعنى ذلك أنه يسرد يمكن أن يسرد السنة عدا العيدين لتحريم و وأيام التشريق فالنبي صلى الله عليه وسلم ما قال له كم تسرد حتى إنه يصوم في السفر فسأله النبي صلى الله عليه وسلم إن شئت صم وإن شئت وإن شئت فأفضر ونقل هذا عن بعض الصحابة أنهم كانوا يسردون الصوم كأبي طلحة وجماعة ومن أخذ بظواهر النصوص أو بعض النصوص قال بالتحريم وما يستدل به هذا القائل حديث ابن عمر في الصحيحين لا صام من صام الأبد لا صام من صام الأبد طبعا من أراد أن يجادل يجادل يستطيع أن يقول هذا لا يدل على التحريم لا صام من صام الأبد ويستطيع أن يقول إن هذا من يصوم العيدين وأيام التشريق فلا يفطر يوما في السنة وهذا يحرم يقول نحن لا نقول بهذا فإذا أفطر في العيدين وأيام التشريق لا يكون قد صام لا يكون قد صام الأبد وحديث أبي قتادة عند مسلم قيل يا رسول الله كيف بمن صام الدهر قال لا صام ولا أفطر أو لم يصم ولم يفطر هذا يحتمل الدعاء عليه ويحتمل الخبر لأن هذا الإنسان بهذه المثابة لم يحصل له أجر الصوم ولم يفطر لأنه أمسك عن الطعام والشراب وسائر المفطرات وبنحو هذا أيضا جاء من حديث عبد الله بن عمر وعمران وعبد الله بن الشخير وعمر نعم وجاء ايضا عند احمد والبيهقي والطيالسي وغيرهم من حديث ابي موسى من صام الدهر ضيقت عليه جهنم هكذا وقبض كفه هذا روية مرفوعا موقوفا والصحيح الموقوف لكن مثل هذا قد يقال إنه لا يقال من جهة الرأي لأنها قضية غيبية ضيقت عليه جهنم هكذا لكن ما معنى الحديث فهم منه بعض أهل العلم ضيقت عليه جهنم أي لم يبقى له محل فيها لماذا؟ لأنه جاء بعمل عظيم لاحظ الفهم فلا مجال له في جهنم تضيق عليه لا يجد مكانا فيها ليس له فيها مسلك والتفسير الآخر عكسه تماما ضيقت عليه جهنم كما قال الله عز وجل وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا وجاء في الحديث في عذاب الكافر أنه يدخل فيها كما يدخل الوتد لشدة وذلك أشد في تعذيبه إحراق ومكان ضيق والنار تحيط به من كل جانب فقالوا هذا لأنه خالف السنة وتجاوز الحد وهكذا فسره الحافظ ابن حجر رحمة الله. فهذاني تفسيراني في غاية المناقلة. لكن إذا جمعت هذا مع الأحاديث الأخرى، فإنه قد يفهم منه الوعيد الوعيد و وعلى كل حال مثل الحافظ ابن القيم رحمه الله يفسر حديث لا صام من صام الدهر بأن المراد بذلك أنه من صام العيدين وأيام التشريق وأما من أفطرها فإنه لا إشكال في ذلك ويجوز فعله هذا لعموم الأدلة الدالة على فضل الصوم من صام يوما في سبيل الله وأحاديث الذم والنهي كلها في صوم الدهر يعني صوم السنة كاملة وهذا ما صامه وبعض أهل العلم يفصل ويقولون هذا يختلف باختلاف الأشخاص فمن كان الصوم يضعفه عن القيام بحق الله عز وجل أو القيام بحقوق الخلق فإن, فإن الترك في حقه أفضل ترك الصوم بهذه المثابة وهذا لا يقال في صوم الظهر فقط بل يقل حتى في صوم الاثنين والخميس وسائر وسائر صوم التطوع ولذلك كان بن رضي الله عنه يقل الصوم فلما قيل له في ذلك قال إنه يضعفني عن وردي من القرآن وفي بعض الروايات عن الصلاة والصلاة أحب إلي كان يصوم الاثنين والخميس والأيام البيض ويرون إن هذا قليل فهو أقر لهم أن هذا قليل فعلا لكن يقول أنا هذا عذري أن الصوم يضعفني عن الصلاة وعن وردي من القرآن فبعض العلم مثل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول بأن ذلك يختلف باختلاف الناس فمن لا يضره الصوم ولا يضعفه فإن صوما الدهر مع إفطار العيدين وأيام التشريق أن ذلك يدخل في عمومي من صام يوما في سبيل الله ويكون عمله ذلك من أفضل الأعمال ولكن هل هذا متجه مع الألفاظ التي سمعناها في روايات حديث عبد الله بن عمرو بن العاص لا صومة فوق صوم داود لا أفضل من ذلك ما هذا أفعل التفضيل لا أفضل تنفي أفعل التفضيل هذه إذا جاءت منفية لا أفضل من كذا فإن ذلك لا يمنع التساوي ولكنه يمنع أن يأتي أحد أحد بما هو أفضل من هذا، بما يفوقه، فهل يقال بأن صيام الدهر سردا عدا الأعياد ويام التشريق بمنزلة الصوم يوم إفطاره؟ لو كان كذلك لذكره النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو بن العاص. وعلى كل حال، الذي أظنه أقرب الله تعالى أعلم. أن أفضل الصيام هو ما دلت عليه ظواهر النصوص وهو صوم داود عليه الصلاة والسلام ومن تجشم فسرد الصوم وأفطر أيام الأعياد وأيام التشريق فإنه في هذه الحال لا يكون فعله محرما فإن أدى ذلك إلى إضعاف عن العبادة أو نحو ذلك فقد يدخل. في حيز المفضول أو في حيز الكراها والشاطب برحم الله ذكر أصلا مهما في كتاب الموافقات في مقاصد الشريعة فذكر من مقاصد الشارع في تعبدنا بهذه الشريعة الدوام والاستمرار على الطاعة وبناء على ذلك فإن الإنسان لا يتجشم من الأعمال شيئا يفضي به إلى الانقطاع أو الملل أو الزهد في العبادة أو تثاقلها أو كراهيتها يحمل نفسه على لون من التعبد بالقيام أو الصيام أو الصلاة أو نحو ذلك بحيث يثقل عليه جدا مثل لو أن إنسان يذهب إلى صلاة الجمعة من الساعة السابعة صباحا يريد أن يدرك الساعة الأولى في الشتاء أو في الصيف قبل هذا يذهب من الساعة قبل السادسة كل جمعة فصار ذلك يقطعه عن اشغاله ويثقل عليه حتى صار يحمل هم يوم الجمعة فهل عمله هذا افضل بهذا الاعتبار لجواب لا اذا كان الانسان يقوم 11 ركعة في الليل ولكن ذلك جعله يكره الليل ويتثاق الغاية التثاقل اذا اردت أن يصلي فمثل هذا تقليله من الصلاة أفضل في حقه كذلك لو أن الإنسان يصوم يوما ويفطر يوما ثم بعد ذلك أفضى به هذا إلى غاية التعب والتفاقل فصار يحمل هم الصيام ويضيق به بل ربما كرهه فليس هذا هو ليس هذا الفقه في التعامل مع النفس في التعبد وإنما يأخذها شيئا فشيئا. نعم شبل. أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث صيام ثلاثة أيام من كل شهر وسبق الكلام على هذا ومراتب هذا الصوم أيام البيض غرت كل شهر الاثنين والخميس وإن شاء فرقها ولم يحدد وركعتي الضحى قد جاء من حديث عائشة عند مسلم أنه كان يصلي الضحى أربعا ويزيد إلى ما شاء الله فأقل صلاة الضحى أن يصلي ركعتين وصلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح ثمان ركعات وليس الحديث الآن عن صلاة الضحى وأن أتر قبل أن أنام لأنه كان يشتغل بالعلم فيسهر يبقى ثلث الليل وهو يراجع الحديث يذاكر الحديث كان أبو هرية رضي الله عنه يصلي ثلث الليل ويدرس حديثه ثلث الليل وينام ثلث الليل فأوصاها النبي صلى الله عليه وسلم أن يوتر قبل أن ينام لألا يفوته الوتر وإلا فإن الوتر في آخر الليل أفضل سألت جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة قال نعم نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يوم عيد من أعياد المسلمين ويوم العيد لا يصام إضافة إلى أمر آخر وهو أن هذا اليوم لفضله وشرفه ومنزلته فقد تتضافر الهمام وتتداعى النفوس إلى صومه فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم لألا, لألا يظن أن فضل اليوم يقتضي فضل صيامه أو أن لصومه مزية وقد ذكر الإمام النووي رحمه الله والحافظ ابن حجر علة هذا النهي أنه يوم أكل وشرب وذكر لله تبارك وتعالى فإذا, فإذا كان مفترا فإن ذلك يقويه على تحقيق هذا المطلوب في ساعة الإجابة وحضور خطبة الجمعة وجاء النهي عن صومه أيضا المنع من صومه عن جماعة من الصحابه رضي الله عنك علي وأبي هريرة وسلمان وأبي ذر ولا يعرف لهم مخالف من الصحابه رضي الله عنهم فالذي يدل عليه هذا الحديث النهي وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم لا يصومن أحدكم يوم الجمعة ظاهره يدل على تحريم إفراد يوم الجمعة بالصيام وهو اختيار شيخ الإسلام التيمي رحمه الله وذلك لماذا ذكرت من العلة وظواهر النصوص تدل عليه إلا من كان إلا إن وافق صوما يصومه الإنسان أو مناسبة كعشراء أو يوم عرفة أو كان الإنسان يصوم يوما ويفطر يوما فإذا وقع اليوم الذي يصوم فيه في يوم الجمعة فلا بأس لكن لا يفرده من غير من غير سبب مع أن عامة أهل العلم جمهور يقولون بأن ذلك للكراهة بأنه للكراهة والأقرب الله تعالى أعلم التحريم بل إن الإمام مالك رحمه الله يقول إنه إنه يجوز صومه يقول ولا ولم ولم أسمع من أحد من أهل العلم أنه نهى عن صومه لكن من حفظ حج على من لم يحفظ فصومه الذي يظهر والله على من هذه النصوص أنه حرام لأن النهي يقتضي التحريم ولا يعلم صارف لذلك قال إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما أو يوما بعده نعم هو لفظه في البخاري إلا يوما قبله أو بعده وعند مسلم إلا أن يصوم قبله أو بعده يعني بعبارة فيها بعض التغير عما أورده هنا رحمه الله وقد جاء أيضا في صحيح مسلم لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي ولا يوم الجمعة في من بين الأيام إلا أن يكون في يوم صوم يصومه أحدكم وبهذا نعلم أن الصوم يوم وإفطار يوم لا يتنافى إذا وقع ذلك يوم الجمعة لا يتنافى مع النهي الوارد عن هذا والله تعالى أعلم إذا كان عندكم أسئلة اكتبوها حتى نجيب عنها بين الأذان والإقامة قدر الإمكان إن شاء الله نعم شكرا عن أبي عبيد مولى ابن أزهر واسمه سعد بن عبيد أبو عبيد هو سعد ابن عبيد الزهري من التابعين توفي سنة ثمانة وتسعين للهجرة مولى ابن أزهر وابن أزهر وعبد الرحمن بن أزهر ابن عوف من الصحابة رضي الله تعالى عنهم شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال هذاني يوماني يعني الفطر والأضحى نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما يوم فطركم من صيامكم واليوم الآخر تأكلون فيه من نسوككم وهو الأضحى والنهي والنهي للتحريم النهي للتحريم وهذا يدل على أن أيام العيد محلها الفطر أو أن الحالة الملائمة لها هي الفطر وبهذا نعرف أن من قال من أهل العلم بأنه يستحب صيام يوم السبت أو الأحد من أجل مخالفة اليهود والنصارى أن ذلك أن ذلك لا يظهر كل الظهور والله تعالى أعلم فإنه قد يورد عليه بأن الصوم أيضا يقتضي التعظيم أحيانا كما صوم يوم عاشرة فالمقصود أن الأعياد ليست محلا للصوم فهذا يوم الفطر ويوم الأضحى نهي عن صومهما فعلى كل حال والحديث الآخر حديث أبي سعيد رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يومين الفطر والنحر وعن الصماء الصماء يعني اجتمال اجتمال الصماء بعضهم يفسر اجتمال الصماء أن يكون عليه ثوب واحد المقصود بالثوب ليس هذا القميص الذي نلبسه الثوب مثل الرداء في الإحرام مثلا أو الإزار كل واحد منها يقال له ثوب فتصور لو أن الإنسان عنده رداء عريض مثلا أو إزار عريض ليس عنده إلا واحد فجاء واجتمل به يعني رفع طرفه وضعه على على منكبه فبعض أهل العلم يقول هذا هو اجتمال الصماء المنه عنه طيب ما العلة قالوا هذا ما ظنه الانكشاف العورة ما عليه إلا ثوب واحد ورفع طرفه على منكبه هذا الثوب هو الإزار وهو بمنزلة الرداء لكن أين الصماء في هذا لا يوجد فيه هذا المعنى ولهذا الأحسن أن يفسر بغير هذا أن يكون عليه ثوب واحد يعني لك أن تتصور إنسان معه قطعة قماش عريضة وضعها على بدنه ليس عليه ثياب أخرى جيد ثم بعد ذلك رد طرفها الأيمن على ناحيته على منكبه الأيسر ورد طرفها الأيسر على منكبه الأيمن وجعل يديه في الداخل فهذا هو اجتماع الصماء بحيث إنه لا يكون لليد موضع يمكن أن تخرج منه فلا يستطيع أن يأخذ ولا يعطي ولا كأنه قد قيدت يده فهذا الذي يظهر والله تعالى أعلم يستر به جميع الجسد فلا يترك موضع فرجه لليد و وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد الاحتباء معروف يجلس الإنسان على إليته وينصب الساقين ثم يلف ثوبا على ساقيه إلى ظهره بهذه يعتمد على ذلك ومن واضح الصورة إيه. فهذا ما ضمن الانكشاف العورة وهو أحد التعليلات في النهي عن الاحتباء والإمام يخطب يوم الجمعة وعن الصلاة بعد الصبح والعصر وهذا يأتي بالكلام على الأوقات المنهي عن الصلاة فيها. أظن أظن جاء وقت الآن الأذان. يبنو أذان ثم نكمل إن شاء الله. I <laughs> من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار سبعين خريفا هذا يدل على فضل الصيام وقد قال الإمام أحمد رحمه الله بأن الصوم أفضل التعبد أفضل التعبد وقوله في سبيل الله يحتمل معنيين المعنى الأول المعنى الأول أن ذلك الصوم يكون في الجهاد لأن المتبادر عند الإطلاق وهو الغالب في الاستعمال أنه إذا ذكر سبيل الله لا سيما في القرآن فالمراد به الجهاد كما قال الله عز وجل في مصارف الزكاة وفي سبيل الله يعني الجهاد فبعض أهل العلم يحمله على هذا من صام يوما في سبيل الله أي في الجهاد وبعضهم يقول في سبيل الله أي لوجه الله تعالى طلبا لمرضاته والحديث يحتمل المعنيين بعد الله وجهه من النار سبعين خريفا يعني سبعين سنة كما يقال عمر فلان قد ملغى أربعين أو عشرين أو ربيعا مثلا ولك أن تقول صيفا أو شتاءا واضح لكن لماذا يعبر بالخريف عادة أو غالبا ليه ها أنه إيش آخر الصيف آخر السنة ممكن وأيضا يعني هو يبدأ تبدأ الأزهار في فصل الربيع فهذا ابتداءها. ثم بعد ذلك تنضج الثمار في الصيف ويكون أوان قطاف الثمر والجداذ هو في فصل ماذا الخريف فهو النهاية وبه أيضا تجنى ثمرة الفصول أما فصل الربيع فتزدان به الأرض والأزهار ولكن ذلك يكون بعد الشتاء فليس هو أوان النضج والثمر ولذلك ما تجد الشتاء ولا الربيع موسما للثمار وإنما يكون ذلك بفصل الخريف كما نحن الآن هذا وقت الجداد جداد النخيل و وفيه أنواع الفواكه والخضروات وما أشبه ذلك ففرق بين هذا وبين فصل الربيع طيب لعل هذا يكفي نقرأ الأسئلة نجا وقت لي قام نبهونها يقول كنت أتحدث مع أحد الأخوة عن استغلال شهر رمضان في العبادة ووضع برنامج ذلك فقال لي يا أخي ساعة وساعة هذا لا يليق، هذا جواب يدل على قلة اكتراث فالإنسان ينبغي أن يكون له خطة وتصور ما يريد أن يفعله في هذا الشهر؟ ما هو برنامجه في هذا الشهر؟ كم سيختم مرة؟ سمعت أنا أحد المعاصرين أنه يختم كل يوم ختمه إلى أذان الظهر ويختم في الصلاة كل ثلاثة أيام ختمه في الصلاة، غير ما يقرأ بين ذلك. ويصلي لجماعة يختم بهم في الشهر كل أظن كل عشرة أيام أو كل سبعة أيام وفي العشر الأواخر كل ثلاثة أيام هذا في صلاة الجماعة ونحن نبدأ من أول الشهر ونصل إلى نصف المائدة كل يوم نصف وجه إلى نصف المائدة أليس هذا هو الواقع في الغالب؟ والذي يختم كثير منهم يقرأ في صلاة الفجر والصلاة السرية والصلاة السرية وغيرها من أجل أن يكمل ثم بعد ذلك يكمل في صلاة في صلاة التراويح. كل إنسان في مثل هذه المواسم العظيمة ينبغي يكون له تصور برنامج في العبادة في الختم في كم تريد أن تختم إثمان ختم في ركعة. فالمقصود أن القعود في مثل هذه المواسم عطاءة الله عز وجل أمر ينبئ عن ضعف الإيمان والإنسان إذا صلى وأقول وينبغي للإنسان أيضا يضع يضع لنفسه برنامجا مع القرآن يقرأ في التفسير مثلا كل يوم تفسير جزء من مختصر كل سنة يعني الآن لهذه السنة لو قرأ مثلا زبدة التفسير وسنة قرأ تفسير الميسر وسنة قرأ تفسير السعدي وسنة قرأ مختصر تفسير ابن كثير للبار أكفوري أو لأحمد شاكر وسنة قرأ مختصر الشمقيطي لطبع في مجلد اللي هو تفسير القرآن بالقرآن وهكذا كل سنة يقرأ من المختصرات تفسيرا كاملا يضع له خطة ستجد أن سماع الآيات وقراءة القرآن يختلف تماما حينما تقرأ وإذا أتيت للصلاة التراويح لا تأكل بعد المغرب كثيرا أفطر على تمرات وما أشبه هذا وكل بعد التراويح. ستجد للصلاة طعما آخر وللقرآن أيضا أثرا عجيبا لكن يأتي الإنسان وهو مثقل بالتخمة فهذا كما قيل للإمام أحمد أيجد الإنسان الخشوع مع الشبع قل لا أراه هذا صحيح فالمشكلة أننا دائما في شبع إذا صمنا وإذا أفطرنا إذا, إذا, إذا أفطرنا نأكل في الصباح ولربما أكلنا في الضحى وفي الظهر وشاه العصر ومعه ما معه والمغرب لربما شيء والعشانة عشى دائما الإنسان في شبع متى هذا متى يرقه متى يبكي ومتى ينكسر قلبه متى يتذلل بين يدي ربه تبارك وتعالى يقول أليس حديث وكوث بعد صلاة الفجر في المسجد حتى تطلع الشمس حديث ضعيف هذا ضعفه بعض أهل العلم والحديث فيه إسناده ضعف ولكن على كل حال منهم من حسنه ومن من حسنه الشيخ ناصر الألباني رحمه الله هل هذا اليوم له أفضلية يقصد هذا اليوم من شعبان أن باقي أيام شعبان ورد في حديث أيضا حسنه الشيخ ناصر أن الله عز وجل ينزل في ليلة النصف من شعبان فيغفر لكل مسلم إلا لمتشاحنين لكن لا يعني هذا أن الإنسان يقوم هذه الليلة أو يقصدها بلون من العبادة يخصها به هل يجوز اغتنام أيام الشتاء فيصوم يوم ويفطر يوم بفصل الشتاء فقط على كل حال الإنسان يبادر ويكثر من والشتاء كما ورد في بعض الآثار ربيع المؤمن فرصة أن يصوم الإنسان يكثر من الصوم في الشتاء خاصة الناس اللي ينامون أنا أتعجب من الناس اللي ينامون في الإجازات الصبح وينام العصر يا أخي صوم الظهر. يحسن لك ولا هالناس اللي جوعون أنفسهم من أجل صحة أجسامهم ما يأكل ومجوع نفسه ومعذب نفسه وبرنامج متعب ومزعج يا أخي ما يحتاج هذا اسردوا الصوم يا أخي الليالي والأيام شهور وبغيت واصل بعد واصل لك أسبوعين سو مثل عبد الله بن الزوير اشرب الودك وواصل أسبوعين أما شيء ما تؤجر عليه من هذا التعذيب يقول هل على المرأة أن تستأذن زوجها في الصيام القضاء الجواب لا لكن إن كان لا يلائم في بعض الأيام أو نحو ذلك المطلب هو المبادرة لكن لا يجب أن يصام في يوم بعينه فيمكن أن تتفق معه على الصوم في أوقات اللي يكون في العمل فيها أو نحو ذلك لكن لو منعها فإنها تصوم لكن ممكن أن ينسق في هذا يقول ذكرت حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال من جلس بعد صلاة الفجر يقول أظن أن هذا الحديث في ضعف ولا يصح ذكرنا هذا هل ينطبق أجر من صام يوما في سبيل الله على من ذهب في طلب العلم أو الدعوة وصام وقد قال صلى الله عليه وسلم خرج في طلب العلم فهو يحتمل هذا ولكنه لا يقطع به يقول لما جلس الصفياء واحد أزواج قال لقد قلت بعدك أربعة كلمات أفضل ما جلستي وذكرت هو يريد يقول الكلام اللي يقال بعد الفجر لكن هذا ليس فيه أجر حجة وعمرة والمزية لا تقتضي الأفضلية يقول أثابكم الله على هذا الدرس ما حكم صيام يوم السبت أو إفراده ونصحة الأحاديث الواردة في ذلك وهل هي من الأحاديث الشاذة ورد النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم السبت والحديث صححه جماعة من أهل العلم وقالوا يحرم إفراده بالصوم في غير الفرض إلا فيما افترض الله عليكم نهام عن صيام يوم السبت لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض الله عليكم فقالوا هذا في الفرض فقط حتى لو كان يصوم يوم ويفطر يوم ما يتنزل صومه في يوم السبت ولو وافق عشرة ولو وافق عشرة ولو وافق عرفة ولو وافق عرفة ولو صام يوما معه ولو صام يوما معه قال خلاص لا يصام إلا في الفرض وهذا فيه إشكال لأن قوله إلا فيما افترض يجمع مع الأدلة الأخرى هذا لو صح مع أن بعض أهل العلم ضعفه بعضهم قال منسوخ وبعضهم قال هذا شاذ. ومن من أبطله أو ضعفه وطال الكلام فيه شيخ الإسلام تيمي رحمه الله في اقتضاء الصراط المستقيم فنحن نجمع الأدلة فلو صح هذا الحديث فعندنا أنه قال لأم المؤمنين نعم لما صامت يوم الجمعة قال هل صمت يوما قبل اليوم الذي قبله؟ قالت لا قال هل ستصومين غدا قالت لا أو كما قال عليه الصلاة والسلام فدل على أنه يجوز للإنسان أن يصوم في غير الفرض لأنه قال لها هل تصومين اليوم الذي بعده وبناء عليه يقال لو صح الحديث إذا صح الحديث على القول بصح إذا قلنا بأن الحديث لا يصح فيبقى كغيره بل إن بعض أهل العلم استحب أن يصام لما ذكرتم خالفة لي اليهود ولكن هذا لا يكفي في إثبات الاستحباب مع أن أهل العلم رحمه الله من السلف والفقهاء قد يطلقون الاستحباب ويريدون به معنى أوسع من المسنون فيكون ما له وجه من النظر يسمونه مستحب مثل ماذا مثل يقولون يستحب له في الصيف أن يختم في أول النهار ليه لأنه يستقبل يوما جديدا طويلا في الصيف لكي يقطع شهود طويل في الختمة وفي الشتاء أن يختم في أول الليل من أجل أن يستقبل هذا قال به بعض السلف مع أنه ما عليه دليل لكن له وجهه من النظر فمثل هذا يعبرون بالاستحباب فلا يستعجل الإنسان ويقول هؤلاء يشرعون هم يقصدون الاستحباب معنا أوسع مثل اللي يقول مثلا أنه يجعل دعاء الختم في الوتر ليكون ذلك في صلاة فعلى كل حال لا يفرد ولا يقصد يوم السبت بصوم لا يفرد لكن إذا وافق عادة أو جاء في يوم عشراء أو نحو ذلك الذي يظهر والله أعلم أنه يصوم. يقول إذا, فطرت إذا أفطرت في أول يوم في رمضان وقد قيل إنه ليس رمضان وقيل بعد ذلك إن أول يوم الصيام هو اليوم الذي أفطرت فيه فهل علي أن أقضي أم لا بعض أهل العلم يقول لا يقضي ذكرنا هذا بالأمس أظن لا يقضي ويمسك أقية اليوم استدلالا بحديث عاشوراء لما أمره من الناس أن يمسكوا سواء منه من أكل أو من لم يأكل واختيار شيخ الإسلام تيمي رحمه الله بأن هذا فعل ما بيوسعه ولكن الأحوط لبثله هذا إذا كان قد أكل أن يمسك بقية اليوم وأن يقضي يوما مكانه يقول أحبك في أحبك الله يقول أشكل علي حمل الوصال على الكراهة وحكمها أنه يثاب تاركها ولا يعاقب فاعلها والوصال أصله صوم وهو عبادة فما الفائدة من الوصال إذا كان لا ثواب عليه أقول هؤلاء تجشموا أمرا بهذا الاعتبار إذا قلنا بالكرارة تجشموا أمرا لن يرغبهم في الشارع بل نهاهم عنه ومنعهم منه ولكنهم تكلفوه فيكره لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه لكن لا يفهم من هذا النهي أنه قصد الجزم والتحريم لأنه واصل بهم واعتبر ذلك تكلفا منهم يقول إذا قررت صيام داود فكيف يكون فعلي أثناء مروري على الاثنين والخميس والأيام البيض أثناء الإفطار أو الجمعة وأيام العياد أما أيام العياد وأيام التشريق فيتركها ولكن يمكن للإنسان أن ينظم صومه يصوم الاثنين والخميس نعم مثلا يصوم الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء مثلا أربعة أيام كان يصوم يوم وأفطر يوم أو يصوم الخميس والسبت والأثنين أو يصوم الخميس والأحد والأثنين يصوم الاثنين والأربعاء والخميس أو الاثنين والثلاثاء والخميس مثلا أو يجعل ذلك بإطلاق يصوم يوما ويفطر يوما حتى لو تعجل ذلك وتجاوز الاثنين والخميس لأن الصوم يوم وافطار يوم أفضل من صيام الاثنين والخميس بمفرده. يقول أخرجنا زكاة حلي ذهب لسلاتين وبقي الآن علينا مثلها فهل النصاب يكون مثل ما كان في المرة الأولى والثانية أو بقدر قيمته حالياً علماً بأن الزكاة متأخراً لا يكون بقدر قيمته في ذلك الوقت اللي وجبت فيه الزكاة حسب سعر الدرام يقول هل يستفاد من حديث أنس عن زيد؟ تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الإمساك عن الأكل والشرب بمجرد الأذان تكلمنا عن هذه قلنا إذا تحقق من دخول الفجر لأن الإنسان له حالات إما أن يتحقق من الفجر لم يدخل فلا يجب عليه فلا يمسك أو يغلب على ظنه أن الفجر لم يدخل فلا يجب عليه الإمساك أو يستوي الأمران شاك فلا يجب عليه الإمساك لأن الأصل بقاء الليل أو قد يترجح عنده أن الفجر قد دخل فمثل هذا الأحوط له أن يمسك ولكن القول بأن صومه باطل فيه إشكال لأن الأصل بقاء الليل والله قال حتى يتبين لكم الخيط الأبيض هذا لم يتبين له ذلك نقول الشيء الله على محبتي لك صلى أحبك الله يقول إذا أفطر المسلم لعذر ما غير الجماع في رمضان وراد أن يقضي شهر شوال مثلا ولكنه في هذا اليوم يوم القضاء جامع زوجته فهل عليه كفارة الجماع في رمضان مع أنه في غير لا ذكرنا هذا في يوم القضاء والنذر وصيام مثل كفارة القتل أو نحو هذا ليس عليه كفارة إذا انتهك صومه بالجماع واضح لكن قطعه في الصوم المتتابع يجب كفارة القتل والضهار والجماع من رمضان إذا قطعه بفطر من غير عذر فإنه يستعنف من جديد يصوم من جديد يقول من صام يوما في سبيل الله نفس الشيء الأخ يسأل يقول هل هو الجهاد؟ أجبنا عنه يقول سؤالي هو أيهما أفضل صيام يوم وإفطار يومان أو صيام الاثنين والخميس والأيام البيض صيام يوم وإفطار يومين الذي الل يصوم يوم ويفطر يومين معناها أنه صام أكثر أيام الأسبوع فهذا أفضل من الذي يقتصر على الاثنين والخميس فالأثنين والخميس ترفع فيها الأعمال فهذه مزية والقاعدة أن المزية لا تقتضي الأفضلية دي قاعدة معروفة ذكرها القرافي في كتاب الفروق مثل ما يقال علي رضي الله عنه قال له النبي صلى الله عليه وسلم أنت مني بمنزلة هارون أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى نعم وهو زوج ابنته فاطمة وابن عمه وقال لا أعطي أننا الراية غدا إلى آخره هذه مزايا لكنه ليس أفضل من أبي بكر ولا عمر ولا عثمان رضي الله عنهم فالمزية لا تقتضي قال النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم وزوجه ابنتيه عليه الصلاة والسلام ومع ذلك ليس هو أفضل من أبي بكر ولا عمر المزية لا تقتضي الأفضلية يقول صلاة الضحى أقل ركعتان فما أكثر بعضها العيب قال أكثرها 12 ركعة ويأتينا إن شاء الله في الكلام على الصلاة التطوع نعم والحديث اللي فيه 12 ركعة فيه ضعف على كل حال من لم يصم الاثنين والخميس وأيام البيض حتى لا يضيع حق الله حقوق العباد فهل يكتب له الأجر على نيته إن كان يحب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الناس أربعة رجل أعطاه الله علما وأعطاه مالا والثاني اللي كان يتمنى أن يكون مثله ما عنده مال وكذا فالذي يصدق مع الله بالنيه وكذا لكن يمنعه من ذلك مانع فإن الله عز وجل يبلغه من مات من سأرى الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهادة والله عز وجل يعلم ما تكنه النفوس والأمان الفارغة والتي فعلا هي أمانا صادقة لكن يعوقه عائق يحول بينه وبين ذلك وبعض الناس يقول أتمنى لكن أنا وش يسوي أنا مقصر بدراستي وعامل وجه الصيف ما يصوم سمعنا من بعض الناس يقولون هذا رأيناهم بالصيف لا يصومون ومسألة الصيام أيها الإخوان تحتاج الاعتياد إذا اعتدت عليه يكون أمر طبيعي جدا من لك بل ربما إذا قطعت وافطرت في أحد الأيام تشعر الوضع مو طبيعي غريب وتجد راحتك وأنسك وسعادتك بالصوم وقد تكون قبل ذلك تمرض في الليلة التي قبلها إذا تذكرت أنك ستصوم اليوم الجاي ما يتهنى بيوم الخميس ويحمل هم ليلة الخميس لأنه غدا سيصوم يتكدر فإذا اعتاد أصبح أمر طبيعي جدا هذا في كل الأشياء في طلب العلم وحضور مجالس العلم وفي قيام الليل وفي وفي الذكر وختم القرآن وما أشبه كل شيء بالاعتياد. يقول اقترح لو يجعل في اخر الوقت غدا غدا اختبار لما أخذ أنا ما عندي مانع شوفوا الإخوان هذا ال... يقول في هذه الليلة يقوم يقول حديث النهي عن الاحتفاء يوم الجمعة لا يقال بانه ضعيف خاصة وقد خالفه جميع الصحابة لم يكونوا كلهم قال له أبو داوود مسائل التصحيح والتضييف يا هي مسائل اجتهادية مسائل اجتهاد لأن هناك أصلا يعني القواعد التي يبنى عليها هذا الكثير منها مختلف فيه مثل المرسل هل هو صحيح أو غير صحيح مثلا جيد أو أنه يقبل بشروط مراسيل كبار التابعين روايات المجهول أو ما يتقوى وما لا يتقوى الحديث الشاذ وما ضابطه وزيادة الثقة أشياء كثيرة ثم أيضا عند التطبيق وتنزيل هذه القواعد أيضا يختلف النظر ففيه فيه نظران نظر في القواعد والأصول نفسها الحديثية أو في علوم الحديث فليتتفاوت تتفاوت فيها الأنظار وكذلك في تطبيقها وتنزيلها هذا يرى أنه يتقوى وهذا يرى أنه ما يتقف. من أهل العلم من يضاعف هذه الأحاديث من هو من يصححها فعلى كل حال يقول الأخ يدخل في حديث يسأل عن الصوم في سبيل الله ما أدري عنه ما صحت يقول أرجو يقول تأكيد السنة المهجورة وهي صيام التطوير نحن في زمن يقول قد ترك في هذا نحتاج الإسان أن يعيد النظر في عمله وفي حاله لو نظرت في المسجد الحرام في الصيف في الصيف حر تشوف وقت الإفطار وقت المغرب والعشاء في المسجد النبوي ستجد ناس كثير لا يظهر عليهم سيمة تدين إطلاقا رجال ونساء يجوزون يفترن، وتجد الإنسان أحيانا يتربى سنين طويلة، وفي الاثنين والخميس والأيام البيض وعشر ذي الحجة أبدا ولا يرفع لذلك رأسه. يقول لو أعد معنى الاحتباء، احتباء معروف ينصب الساقين وجلس على اليتين ويربط نفسه بحزام أو يلف ثوب أو رحم هذا. بعض الأسئلة تكررت يقول هل صيام الأيام غير صيام الدهر هل يجوز أن يصوم يوم ويفطر يوم مثل صوم داود يصوم يوم ويفطر يوم إذا كان يطيق هل يجوز أن الجمع السنة الفجر مع الجمع, الجمع السنة الفجر مع السنة الضحى قنية واحدة هذه المسألة لفاتت سنة الضحى من غير تفريض وقضاها عفوا إلى فاتت سنة الفجر وقضاها في الضحى فمن أهل العلم يرى أن مثل هذا يتداخل ومنهم لا يرى تداخله والقاعدة في هذا الباب أصلها صحيح ولكن لها فروع كثيرة جدا يختلف فيها فبعض الأمثلة قريبة وبعضها بعيد فيه وعدة أذا لو حلف إيمان متعدد على شيء واحد قبل أن يكفر فكفارة واحدة لكن لو حلف على أشياء متعددة الأقرب أنه يلزمه عن كل واحد كفارة ولكن هذا أيضا ليس محل اتفاق والقاعدة من أراد أن يراجع تفاصيلها وذيولها هي مشهورة في كتب القواعد لكن من أكثر من توسع فيها فيما وقفت عليه الحافظ بن رجب في كتاب القواعد يقول ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسرد الصوم حتى يقال لا يفطر ويسرد الفطر حتى يقال لا يصوم فهل يمكن القول أن فعله هو الأفضل ومساول الصوم لا النبي صلى الله عليه وسلم بين للأمة ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرض له ما يعرض من الغزو والسفار والقيام بشؤون الأمة وما أشبه ذلك يعني مثلا ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصوم حرم مع أنه أخبر أن أفضل الصوم بعد رمضان هو محرم نعم. يقول إذا دخل جوف الصام ما لا يتغذى به من خيط ونحوه هو يعد مفطر إذا كان متعمد إن اختلفت رؤية الهلال بين بلد ثم سافر إلى بلد غير بلد فهل يفطر معهم يوم العيد إذا كان شهر 29 وشهر بلد هذه مسألة مختلف فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون ويمكن أن يفهم منه أنه يفطر معهم ويكون حكمه حكمهم لكن من أهل العلم قال بأنه إذا كان يؤدي ذلك إلى صيام 31 يوم فالشهر لا يكون 31 يوم فيفطر, فيفطر سرا هكذا قال بعض أهل العلم وبعضهم قال يصوم ولو كان 31 يوم لظاهر يقول بين مسألة الأخ يسأل هنا يقول مصحة فضل بعض الناس بالاجتماع لكي يختموا القرآن على روح ميت هذه بدعة الاجتماع للختم من أجل كل واحد يقرأ علشان يختمون على روح الميت يسأل الأخى يقول بين مسألة التكفير والضوابط هذا كلام يطول لكن لا ينبغي للناس أن يشتغلوا بذلك وأن يكون ذلك هو ديدنهم لأن مسألة التكفير هذه هي من المسائل الدقيقة غاية الدقة وهي من آخر ما يوصل إليه وليست من أول ما يبدأ به والذي يشاهد أحيانا عكس القضية يبدأ شاب لم يطلب العلم لم يطلب العلم بعد ويبدأ يبحث عن هذه القضايا ويدور على هذا ويسأل هذا ويستفتي هذا في أمور لو فصلت له قد لا يكون عنده الأهلية أصلا والقدرة على فهمها يعني لم يتأهل أصلا لفهم أبعاد هذه القضايا ثم أيضا لو أنه فاهمها فقد لا يكون أصلا بطوقه من جهة الحكم العملي أن يغيرها ما يستطيع وبناء عليه الشيخ الإسلام تيمي رحمه الله ذكر أن الناس لا يخاطبون إلا بما يعقلون وما يطيقون ما يطيقونه بالفهم وما يطيقونه من الناحية العملية ولذلك ينبغي الإنسان أن يصف جهده إلى ما ينفعه إلى ما ينفعه، يتعلم الأحكام الشرعية التي تخصه وتنفعه ويتفقى في دين الله عز وجل ومسألة التكفير تترك لأهل العلم الراسخين وإذا دخل في هذا كل أحد حصلت مشكلات كثيرة جدا فيصبح الإنسان يكفر من خالفه ويكفر من نعم ولو ربما كفره أباه وأمه وقريبه ونحو ذلك ويكفر المجتمع وتحصل أمور لا تحمد عقبها حتى يستحل الدماء والأموال و... فهذا موضوع خطير ولذلك أنا أقول ينبغي للإنسان أن يترك هذا لأهل العلم الراسخين ونحن نجد حتى في الفتن التي حصلت بين الصحابة ورضى الله عنه فمن بعدهم حتى القول بخلق القرآن وما شف ذلك العلماء قالوا من قال بخلق القرآن فهو كافر ونقلوا هذا عن جمعة كبيرة جدا من ال من العلماء ولكن ما نجدهم انشغلوا هل فلان كافر ولا مو كافر وما حصل بينهم قضايا جدلية في هذه الأمور وما حصل بينهم تمزق وتفرق وتطاحن وتشاحن على أساس أنه فلان كافر ولا مو كافر وإما كانوا يحذرون الناس من الوقوع بهذا الفعل كما هي نصوص القرآن تحذر من هذا الشيء ليتباعد الناس منه فلا يقعوا في مغبته نعم. أما الجدل هل فلان وقع فيه ولا ما وقع فيه وهل هو كافر ولا متأول ما كانوا بهذه الطريقة, ما كانوا بها الطريقة. ولذلك هذه القسامات التي تجدها أحيانا والمهاترات وسوء الظن والتهم التي توزع على الناس وكل واحد يوزع التهم على الآخر والتراشق إلى آخر ما كان موجود في وقت العلم وحينما كان لا يتكلم إلا أهل العلم لكن لما صار كلن يكتب بالانترنت وفي غير الانترنت وكلن يتكلم الصحفي يتكلم وطالب العلم الصغير يتكلم والذي ما طلب العلم يتكلم والجميع يتكلم أصبحت القضية كأنها تشجيع نوادي كرة أبدا مثل هذا كتابات في الانترنت تشبه الله يعزكم الكتابات على أبواب الحمامات شيئ ما تليق إطلاقا فمثل هذا يترفع منه الإنسان ويبتعد عنه وأنا ضامن له أن الله عز لا ليسأله عن فلان ولا علان سيسأله ثلاث أسئلة ما ربك؟ من ربك؟ وما دينك؟ ومن هذا الرجل الذي بعث فيكم ويسأل عن شبابه فيما أبلاه وعن عمره فيما أفناه وعن ماله من أين اكتسبه فيما أنفقه فلو صب جهده على هالأشياء أضمن له النجاة بإذن الله عز وجل من يضمن لي ما بين لحيائه وبين رجليه أضمن له الجنة لا تر مشكله نترك ما نحن بصدده أحيانا وننشغل هل فلان كذا ولا فلان كذا نعم صلى الله عليه وسلم